الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وأولوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه سبحانه وتعالى في خلواتكم وجلواتكم وعلى وسركم ليكن الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى واطلاعه عليكم حاضراً عند الإقدام على أي عمل أو قول فإن من اتقى الله وراقبه وعلم يقينا أن الله مطلع عليه ومحصن جميع أعماله وحركاته وسكناته دعاه ذلك إلى تعظيم الله وتعظيم حرماته وأوامره ونواهيه والحذر من الوقوع فيما ما يغضب الله ويسخطه. ألا فلنقوي جميعا أيها الإخوة في الله معاني التقوى والمراقبة في قلوبنا لربنا عز وجل في حياتنا كلها، ونستحضر قول المولى عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم.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 أن يرزقنا جميعا خشيته وخوفه ومراقبته وتقواه واستحضار عظمته في جميع ما نأتي ونذر إنه سميع مجيب أيها الإخوة في الله إن مما هو مستقر في أذهان الجميع بحمد الله تعالى يتعلمه الصغار في مدارسهم والعوام في مساجدهم تعظيم قدر الصلاة وعظيم قدرها في دين الله عز وجل كيف لا وهي أجل وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ومحلها من الدين محل الرأس من الجسد فهل رأيت جسدا حيا بلا رأس وهل رأيت لبدا قيمة في الحياة بلا رأس فكذلك الصلاة كذلك الصلاة في دين الله عز وجل إنه لا دين لمن لا صلاة له ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى رعيته في الأمصار إن أهم أموركم عند الصلاة إن أهم أموركم عند الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا غر في ذلك أيها الخط في الله، فأنت أيها المسلم رأى بأم عينيك الآيات الكثيرة التي يمتلئ بها كتاب ربنا عز وجل في بيان منزلة الصلاة وعظم قدرها ومكانتها والآيات الآمرة والحثة على أداءها وإقامتها والآيات الكثيرة المحذرة من تركها. المبينه للوعيد الشديد والعقاب الاليم لكل من تساهل وتهاون وضيعها إن حقا على كل مسلم يرجو نجاة نفسه وخلاصها من عذاب الله وناره وفوزها وظفرها بنعيم الله وفوزها وظفرها بنعيم الله وجنته ان يقف عند هاتين الجملتين التي قالهما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من حفظ الصلاة فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع إنه كلما كان الرجل محافظاً على الصلاة مواظباً عليها إنه كلما كان الرجل بل كلما كان المسلم رجلاً أو امرأة محافظاً على الصلاة مواضبا عليها، مقيما لها في سائر أحواله. كلما كان ذلك سبب الرئيس لمحافظته على بقية أمور الدين وقيامه بشرايع الإسلام. وكلما كان المرء مضيع للصلاة، كلما فتح على نفسه باب التفريط والتضييع لبقية أمور الدين وشرايع الإسلام. وصدق ربنا عز وجل في كتابه يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالمحافظة عليها سلم النجاح وطريق الفلاح والخطوة الأولى في مدارج الكمال والصلاح والنجاح وتضيعها بداية السقوط في الهاوية تضيع الصلاة والتهاون بها بداية السقوط في الهاوية والخطوة الأولى في مسيرة الانحراف والزلل والبعد عن الصراط المستقيم من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع والجملة الثانية التي ينبغي أن يقف عندها كل مسلم قول عمر الفاروق رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وإن تسمى بمحمد وعبد الله وولد من أبوين مسلمين ولبس لباس المسلمين وعاش بين المسلمين لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وإن زكى وإن صام وإن حج ما دام تاركا للصلاة مضيعا لها إنه بقدر محافظة الإنسان على الصلاة وحرصه عليها يعظم حظه ويعظم نصيبه من الإسلام فقس نفسك أيها المسلم قس نفسك أيها المسلم ومدى انتسابك إلى الإسلام وحظك منه بصلاتك ومحافظتك عليها إن من ضيع الأمانة إن من ضيع الأمانة وخانها في صلاته التي لا تأخذ منه في اليوم والليلة إلا دقائق معدودات من ضيع هذه الأمانة التي ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها في اليوم والليل خمس مرات فهو والله لما سواها من الأمانات والمسؤوليات أضيع من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح أيها الإخوة في الله إن مما يقوي اليقين ويرسخه بأهمية الصلاة وعظيم قدرها وجلالها أن نتعرف على شيء من فضائلها وثمارها وفوائدها فمن ذلك أن الصلاة أم العبادات وأس الطاعات ولهذا جاء في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة عموده الصلاة فهل رأيت خيمة تقوم بلا عمود مهما كثرت أوتادها وتعددت يقول ابن القيم رحمه الله لما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء ولهذا كانت الصلاة شعار المسلم وكانت الصلاة شعار دال دار الإسلام فتصوروا أيها الإخوة المسلمون حال مسلم لا يصلي أو مدينة من مدن الإسلام لا وجود للصلاة فيها هل يمكن ذلك ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوم لم يكن ليهزوا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم أيها الإخوة المسلمون إن من أعظم شهادة تحصلها أيها المسلم وأعظم تزكية تنالها شهادة البراءة من النفاق وتزكية السلامة من النفاق هذه الشهادة وتلك التزكية التي لا يمكن أن تنالها إلا بالمحافظة على الصلوات الخمس المكتوبة ومع الجماعة إن كنت من أهل وجوب الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم من صلى من صلى أربعين يوما من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك تكبيرة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق من صلى لله أربعين يوما في جماعة من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام كتب له براعتان براعةٌ من النار وبراعةٌ من النفاق يا الله ما أعظم جودك وما عمَّ إحسانك وما أوسع فضلك هذه البشارة العظيمة والبراعة التي والله لا تعدلها براعة براعةٌ من النفاق وبرعةٌ من النار يحصلها العبد المسلم بمحافظته على الصلاة جماعةً أربعين يوما إن من كتبت له البراعة من النفاق نظم في سلك عباد الله المؤمنين ومن كتبت له براعة من النار ضمنت له جنة الله عز وجل ألا فليهنئ المصلون ليهنئ المصلون عمار المساجد وملازم الصلوات مع الجماعة ليفرحوا بأعظم موعود وأحسن بشارة لهم من الرب الكريم عز وجل ووالله ما أعظمها من خسارة وما أعظمه من غبن لهاجر المساجد وعاق الصلاة, وعاق الصلاة المضيعين لها المفرطين في إقامتها أيها الإخوة في الله إن الصلاة في دين الله عز وجل خير موضوع وإذا كانت كذلك فإن السعيد من استكثر منها والموفق من عباد الله من لازم المحافظة عليها والمحروم حقا ليس من حرم الأهل والمال والولد المحروم حقا ليس من حرم الأهل والمال والولد ولكن المحروم حقا من حرم الصلاة المحروم حقا من حرم لذة مناجات الله المحروم حقا من حرم لذة التضرع والتذلل والانكسار والإخبات بين يدي الرب الكريم الغفار العزيز الجبار سبحانه وتعالى المحروم أيها الإخوة المسلمون من أعرض عن دعوة حي على الصلاة حي على الفلاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر إن سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجات سيماء يحتكرها المؤمنون ولئن توهم الدنيوي جناته في الدينار والنساء والقصر المنيف فإن جنة المؤمن في محرابه جنة المؤمن في سجوده جنة المؤمن في تعفير جبينه وأنفه في الأرض محبة لله وخوفا من الله وتضرعا بين يديه سبحانه وتعالى فهل رأيت أيها المسلم عاقلا يفرط في جنته هل رأيت عاقلا يزهد في جنته بل هل رأيت عاقلا يصبر عن جنته التي فيها مستراح قلبه وانشراح صدره واستقامة نفسه ونور دنياه وآخرته ولهذا كان شعار المصطفى صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال فليكن هذا الشعار المبارك شعاراً لكل واحد منا يجعله نصب عينيه كلما ضاقت به الأمور وسدت في وجهه الطرق وتنغصت عليه الحياة وتكدرت أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال، ووالله إن الصلاة لأعظم مستراح للمؤمن وأعظم لذة للمؤمن فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاة والصلاح وأن يوفقنا للمحافظة عليها وإقامتها وأن يرزقنا فيها الخشوع والطمأنينة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم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 وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن شذَّ عنهم شذَّ في النار عباد الله اتقوا الله عز وجل ولتكن الصلاة أعظم ما نحافظ عليه من شرائع الدين بعد تحقيق التوحيد لله عز وجل وكيف لا نحافظ على الصلاة أيها الإخوة في الله وهي من أجل الأعمال الصلاة من أجل الأعمال وأعظم الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه والله عز وجل يقول واسجد واقترب وفي الحديث إنك لن تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة إن الصلاة نور للمسلم في الدنيا والآخرة الصلاة نور للمسلم في الدنيا والآخرة بل نور للمسلم قبل الموت وبعد الموت في البرزخ ونور للمسلم بعد البعث يوم الحشر والنشر على الصراط, على الصراط يقول صلى الله عليه وسلم والصلاة نور إنها نور للمسلم في أحواله كلها. من أراد من أراد النور في الدنيا، من أراد النور في الدنيا، وجده في المحافظة على الصلاة. من أراد النور في تلك الحفرة الضيقة المظلمة بعد الموت، وجده في المحافظة على الصلاة. ومن أراد النور يوم الحشر على الصراط وجده في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إن الصلاة أيها الإخوة المسلمون حماية للمسلم ووقاية له من أمراض القلوب والأبدان. ولا إنفط من أمراض القلوب والأبدان ومن فتن الشهوات والشبهات ولهذا تجد المحافظين على الصلوات من أصحاب الناس أبدانه وأهنئهم عيشا. وأسعدهم حياته وأبعدهم عن القلق والغم والضيق وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دعب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد وبالجملة فالصلاة يا عباد الله بداية الطريق لنيل محبة الله ورحمته وولايته ومن نال ولاية الله توالت عليه الخيرات والبركات واندفعت عنه الشرور والبليات فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وذرياتنا وسائر أهلينا من المحافظين المقيمين للصلاة إن ربي على كل شيء قدير هذا وصل وسلم رحمكم الله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 وارضَ اللهم عن أصحابه أجمعين خص منهم الخلفاء الراشدين ألا إمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وارضَ اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم وأظهر الهدى ودين الحق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 اللهم آمنا في أوطاننا وأصلها إمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم صالحا في رضاك اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين وعبد عنهم بطانة السوء من المنافقين اللهم أصلح وزراءهم ومستشاريهم واجعل لهم بطانة خير ورشد وصلاح تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه إنك على كل شيء قدير اللهم اللهم حفظ جنودنا بحفظك وأيد بتأييدك وكلأهم بعنايتك ورعايتك اللهم افتح لهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا معزرا عزيزا اللهم أعد إذا إلى اليمن أمنه واستقراره واجتماع كلمته اللهم أعد إذا إلى اليمن أمنه واستقراره واجتماع كلمته إنك على كل شيء قدير اللهم عليك بالحوثيين الظالمين ومن شايعهم من المجرمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ما في نفوسهم وكف المسلمين شرورهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين والشام والعراق اللهم انصرهم بنصرك وأييد بتأييدك واكلأهم بعنايتك ورعايتك اللهم افتح لهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا معزرا عزيزا إنك على كل شيء قدير